بعد. فأقول رب العزة تبارك وتعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا جاعل الذين اتباعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة ثم الي مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون أيها الاخوة الاجلاء هذه حلقة من الحلقات المتصمة في الرد على وفد نجران الذي جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجادله في امر عيسى بن مريم وفي انه اله او ابن اله وردت سورة آل عمران على ذلك في قرابة بدع وثمانين آية وهي تبين وأحدانية الله عز وجل وسقوط الشركاء والأنداد وعله ليس له ولد سبحانه سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا أن لا يكون له ولد ولم تكن له صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وأخذت السورة ترد على افتراءاتهم وضلالاتهم وتبين أن أولادة عيسى إنما هو أولادة <تصفيق> عيسى بغير أب إنما يكون ذلك عجيبا إذا كان إذا كانت الأمور تجري بالأسباب وأن المسببات هي التي تتولد من أسبابها تولدا طبيعيا وهذا خطأ فخالق الأسباب وخالق المسببات هو الله وقد يوجد سبب ولا يوجد مسببه وقد يوجد المسبب بغير سببه لأن خالق كل شيء هو الله، ذلك الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، فهو الذي يخلق الأسباب وهو الذي يخلق المسببات ولا تظن أن اتصال الزوجين هو الذي لابد ان, يولد ان يوجد عنه الولد ويمكن ان يوجد ولد بدون هذا لو شاء الله عز وجل وبينت الصورة في هذا الامر بيانا واضحا وان الرزق جاء لمريم بدون أسبابه المعروفة يا مريم أنّى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير خساب ويحيى ولد على غير الأسباب المعهودة فأبوه بلغ من الكبر عتيه. وأمه أصبحت عاقرة يكون أن يكون لي غلام وقد بن غني الكبر وامرأة عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء فإذا ولد عيسى بغير أب فلا غرابة في ذلك ولذلك حين قالت مريم أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمر فإنما يقول له كن فيكون وها هو عيسى ينطق في المهد فكيف كيف وجدت الأسباب التي تمكنه من الكلام في المهد كيف تعلم الكلام او علمه ويكلم الناس في المهدي وكاهلا ومن الصالحين تلك مسببات وددت بدون اسبابها لان الله هو خالق كل شيء فلا نعجب اذا ولد عيسى بغير اب وهو يقول بعد أن يبين أن يخلق من الطينك هيئة الطير, الطين الطير فينفق فيه فيكون طيرا بإذن الله ويبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله وينبئهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم بإذن الله يبين لهم أن هذا كله من عند الله فاتقوا الله وعطيعون إلا الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فوجد عيسى من الناس الكفر فقال عند ذلك من أنصاري إلى الله قال الحواليون نحن أنصار الله آمنا بالله وشهد بأن مسلمون نحن مسلمون مستسلمون لله مطيعون منقادون لله مذعنون ونحن مسلمون متبين لك أيها الرسول ولا إسلام إلا بالتباهي الرسول ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين فاكتبنا مع الشاهدين الذين يشهدون بصحة هذا المنهج وبحقيته وباتباع رسوله وبالسير على منواله فاكتبنا مع الشاهدين واكتبنا مع المجاهدين الذين يمنحهم الله الشهادة فماذا كان من اهل الكفر تجاه عيسى عليه السلام مكروا به مكروا به عند الحكام كما يمكر المنافقون اليوم لأهل الإيمان ويقولون إن أهل الإيمان يشكرون خطرا عليكم وهم يجعلون الناس يفورون أو يدفعون إلى الثورة عليكم فيقبض عليهم الحكام ويودعونهم السجون والمعتقلات ثم يقومون بمحاكمات سورية وقضايا ظاهرية واتهامات باطلة يحكم عليهم بعدها بالقتل والإعدام فكذا مكر أهل الكفر بعيسى فقالوا للحكام يومها إن عيسى يدعو إلى الثورة وجاء بهذا الدين الجديد فيخرج الناس من ألفون وليجعلهم يثورون عليكم فأوغروا صدور الحكام وأعدوا الخطة لقتله وصلبه فماذا كانت النتيجة مكروا ومكر الله والله خير الماكرين ونجى الله عيسى عليه السلام من القتل والصل وتوفاه الله ورفعه إليه وطهره من الذين كفروا كل ذلك إبطال لمكرهم وإحباط لكيدهم وإزهاب لمؤامراتهم ومكروا ومكر الله الله خير الماكرين والمكر هو التدبير التدبير في شيء من خفية الله سبحانه لا يفعل المكر المعروف لدينا إنما قيل هذا من قبيل المشاكلة يعني من قبيل تجامس الألفاظ مكروا وبكر الله الشريم الألفاظ زي بعضها لكن هل المكر المعروف لدينا إن أدبر في الخفاء أدبر شيء في الخفاء ليه هل أنا عايز أمكر بك ها امكر واحد زي التجاني. عشان التجاني ده. وريد ان انكر به. ليه? خوفا منه. حسن يهلم عليه. اه. يقلل الناس. الليل. عشان التجاني من القبائل التي تأكل الناس. وهم ميان. <تصفيق> فأنا لما أحب أعمل له عملية فيها كيد أعمل له في الخفية ليه؟ لعله يأكلني لي. خدت بالك فدبر له حاجة في الخفاء هذا المكر أه نعم المكر الذي نقوم به نحن البشر لا يليق بالله عز وجل إنما مكر الله معناه الرد على مكرهم إحباط مكرهم وإبتال كيدهم ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين هو الذي يبتل مكر الماكرين وكيد الكائدين فأبطل كيدهم ونجى عيسى من مما ببروه من القتل والصلب وتوفاه الله ورفعه إليه ولذلك بعدها إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليّ ومطهرك من الذين كفر إني متوفيك متوفيك أجلك في الدنيا أجلك المقدر في الدنيا ينتهي عند حد محدود ثم يرفعك الله إليه بل رفعه الله إليه ورفعه في السماء طيب يبقى عيسى عليه السلام لم يمت وإنما رفعه الله إلى السماء وهيجي وقت معين قرب الساعة ينزل عيسى كما ورد في الحديث الصحيح ينزل عيسى بين سحابتين إلى بيت المقدس فيجد الصلاة قد أقيمت فيعرفه الإمام فيقول تقدم يا روح الله فيقول عيسى تقدم فإنها لك أقيمت تقدم فإنها لك أقيمت وقالوا إن الإمام ساعتها يكون المهدي إذن ينزل ويحكم بشرع النبي صلى الله عليه وسلم لا على أنه نبي لأن ذا نبوة بعد النبي محمد أنا العاقب فلا نبي بعد ولكن رسول الله وخاتم النبيين فحينما ينزل عيسى لا ينزل بصفته نبيا وإنما بصفته رجلا صالحا مطبقا لشرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي الحديث الصحيح لينزلن ابن مريم حكما عدلا فلا يكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجزية يكسر الصليب اللي هم افتروا ده فيعبد الله وحده ويقتل الخنزير اللي هم افتروا انه احل لهم ويضع الجزية يبقى الاسلام او السيف إما الإسلام وإما السيف. ده كل في الصحيح في أحاديث طويلة عن المسيح عيسى بن مريم والمسيح الدجال وأن ابن م مار... عيسى بن مريم هو الذي يقتل الدجال. طيب في في فريق من الناس بيقول لك عيسى مات مات عيسى وانه رفع رفعه الله اليه رفع مكانته ومقامه وليست رفعة حسية قالوا القرآن بقول إني متوفيك خلاص والتوفي هو الموت الله يتوفى الأنفس قل يتوفاكم ملك الموت إني متوفيك مميتك رافعك إلي في مكانتك ومقامك لأنهم الأحاديث يقول لك أنا ما خدش عقيدة من الأحاديث الإيه؟ الآحاد آه. دولة طبعا الرغم من أنهم مخالفين الأحاديث الصحيحة لا يصح أن نتهمهم بالكفر لا يصح أن نتهمهم بالكفر لأنهم لم يخالفوا نصا صريحا في القرآن أنا ماتهم بالكفر مين من يخالف نصا صريحا في القرآن دون ما خالفوش آل متوفيك أحنا مسلمين ورافعك إلي أن أحنا مسلمون لا نخالف في هذا ففي متوفيك مميتك ورافعك إلي في مكانتك ومقر فذولا لم يخالفوا نصا صريحا في القرآن فما أدرش اتهمهم بالكفر أبدا وإن خالفوا الأحاديث الايه الصحيح وده رأيي ليقول فريق من المسلمين فريق فريق من المسلمين يرون هذا ويدافعون عنه قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومتعهرك من الذين كفروا ومتعهرك من رجسهم وأراجيفهم وكذبهم وتضليلهم فكم ضلوا وأضلوا وكم نسبوا إليك الأضاليل والأكاذب متعهرك من الذين كفروا وجائل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة الذين اتبعوك مش النصارى اللي هم يسموا أنفسهم نصارى لا الذين اتبعوك اللي هم الموحدون لله الموحدون المعترفون بلسانة عيسى عليه السلام وجائل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة فوقهم بالحجة والبرهان وبالدليل القوي والذين اتبعوا عيسى كالذين اتبعوا موسى كالذين اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم الذين اتبعوا التوحيد واعترفوا برسالة الرسل فهم يسيرون على نظام واحد ومنهج واحد والذين اتبعوا عيسى وظلوا على وحدانية الله ورسالة عيسى عندما بعث محمد صلى الله عليه وسلم لا بد أن يتبعوا الرسول الكريم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق فقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون يحكم بين المؤمنين والكفار وبين أهل الموقف جميعا ويحاسب كل إنسان على ما قدم فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم الذي يكفر يكفر بأن عيسى رسول الله أو الذي يكفر أن يتخذ عيسى إلها أو ابن إله، الذي يكفر برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لن. يدخل الجنة أبدا واحد يقول لك ده نصراني معترف بالوحدانية أيها لكن فين اعترافه برسالة النبي محمد قالوا لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا فالذي يمكن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أي كان. حتى ولو اعترف فرضا بوحدانية الله فانه لا يقبل منه. لا يقبل منه. حتى يقرن بشهادة ان لا اله الا الله. شهادة ان محمد رسول الله. أما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من نصر، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجوراً. فلا بد من الإيمان والعمل الصالح وإحنا كنا نسمع كده ناس يقول لك أركع الألب بلد بلد مؤمن خلاص ها نقول له انت انت مسود القلب مظلم النفس. انتش مؤمن. ليه كده? لانه فيش عمل صالح. والذي لا يعمل صالحا انما يبين عن خراب في قلبه وفساد في نفسه وانه ليس لمؤمن. ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل فلا بد من إيمان يترتب عليه عمل الصالحات وما فائدة شجرة قد قطعت فروعها وثمارها فأصبحت عن تتخشب وقفة مثبتة في الأرض لكن لا فائدة منها هذا الذين يقولون إنهم مؤمنون بدون عمل صالح لا بد من الشجرة أن تثمر ولا بد عن تكون فروعها ممتدة يستظل بها الناس ويأخذون من ثمارها هكذا الإيمان الذي ينتج عملا صالحا إن الإيمان إن الإيمان ليس أمرا سلبيا إنما الإيمان أمر إيجابي يمشي ويدلي وينتج ويثمر الذي يدعي أن إيمانه محبوس في قلبه لا يفعل شيئا يكون كاذبا مددعيا للباطل إن الإيمان لا بد لا بد أن يثمر ولا بد أن يكون شيئا إيجابيا وراءه الإنشاء والبناء وماذا كان أمر صحابة رسول الله كان مؤمنين حقا فكان إنتاجهم العمل الصالح والجهاد في سبيل الله وكل ما يطلبه الإسلام فلا بد من أن يتبع الإيمان عملا صالحا بل إن السلف يرون أن الإيمان تصديق بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان فيدخلون حتى العمل في الإيمان ونحن هنشوف إن شاء الله في أحاديث البخاري كيف أنه يدخل العمل في الإيمان فيكون العمل جزء من الإيمان وليس خارجا عنه هكذا كان أمر السلف الصالح يرون أن الإيمان لا يتم إلا بالعمل الصالح بالعمل بالأركان طبما أوجبه الإسلام <تصفيق> وأن أي إيمان بدون عمل فهو إيمان ناقص لم يتم هذا الإيمان أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوافيهم أجورهم فالله لا يحب الظالمين لا يحب الظالمين الله يكره الظلم وحاش الله أن يفعل الظلم لا يظلم ربك أحداً هؤلاء الظالمون الذين ظلموا الحق وظلموا عيسى عليه السلام وظلموا أمر التوحيد فحولوا التوحيد إلى شركة إلى ثالوث إلى الغاز معما مبهمة لا تفقه ولا تعرف أي ظلم أشد من هذا والله لا يحب الظالمين الكلام ده من عند الله والله يكنوه عليك وأي صدق أشد وأصدق مما جاء من عند الله ذلك ذلك القصص ذلك القرآن ذلك التوجيه نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم نتلوه عليك أيها الرسول الله هو الذي يتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم المحكم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد لكن موضوع عيسى لراه موضوع معقد ووجد بدون عبد وبعدين هو فيه ايه فيه ولا والالالهية فيه الناسوت ولا اللاهوت ومريم لما ولدت وولدت الجزء الناسوتي ولا الجزء اللاهوتي وازاي اخطرت البليم بوعد وهيصة وصلطة. وكلام كثير طايع اه واختلفوا مئات الاختلافات إن لم يكن آلافها وضياع كله ايه كلام ده كيف اتحل ازاي ده كلام فيه تعقيد واختلافات وأحاديث كثيرة قالك مين اللي قال الكلام ده مين الذي قال الكلام للموضوع ده فيه ايه تعقيد انظر إلى البساطة التي يعالج بها القرآن هذا الموضوع فيصل, <تصفيق> فيصل به إلى حقيقته وإلى بساطته ما الذي في عمر عيسى ولد بدون عبه وماله آل أمش بشر ليه؟ العن البشر لم يولد أو لم يولد واحد فيهم بدون أب فلا بد أن تكون لولادته بدون أب نيزع على البشر تجعله إلها أو ابن إله آه طيب نرى لكم ما رأيكم بقى في آدم الذي ولد الذي خلق بدون ابن وبدون ام. لماذا لم تقول عليه انه اله او ابن اله. لماذا لم نسمع ها هذه الهمهما والدمدمة بان ادم اله او ابن اله. لان امره اعجب من امر رسى. فعلى الأقل عيسى له أم وحملت به وولدته آه والحمل والولادة أمر طبيعي في البشر فيعني واخد جزء برضه من نظام البشر عيد يبقى آدم اللي طبعا لا أم ولا أب فإيه الغرابة ولماذا لم تقولوا على آدم أنه إله أو ابن إله ما دمتم لم تتعجبوا من أمر آدم كان عليكم أن تتعجبوا من أمر عيسى من باب أولك إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون نفخ فيه من روحه وقال له كن فيكون وعيسى أيضا فنفخنا فيها من روحنا وقال له كن فكان عيسى فأي غرابة في ذلك بهذه البساطة وهذا الأسلوب السهل الرائع الجميل وبهذه العقيدة الواضح البينة يشرح أمرا عقده النصارى ووجدت فيه المجامع الكنسية المجامع الكنسية اجتمعوا جتّماعات متواصلة ونقضوا اليوم ما أبرموه بالأمس و. أبرموا غدا ما نقضوه اليوم واختلفوا اختلافات كثيرة ووجد عندهم سبعون إنجيلا ووجدوها فضيحة مدوية فاكتمعوا <تصفيق> اجتمع ما يقرب اكتمع واحد من 48 ألف ما بين راهب وقسيس <تصفيق> ومطران وغير ذلك وقرروا باختصار على أربعة أناجيل بهذه البساطة يحمل القرآن هذه المشكلة إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون حلا غرابة في ولادة عيسى بدون أبن كما أنه لا غرابة في خلق آدم بدون أب ولا أم إنما هي الكلمة قل فيقول فليس بعد هذا بيان وليس بعد هذا وضوح الحق من ربك فلا تكم من الممترين هذا هو الحق من ربك لا الذي يع عموه وأبهموه وجعلوه جعلوه الغازا معما الحق من ربك بينا واضحا لا خفاء فيه ولا تجد حقا إلا إذا جاء من ربك الحق من ربك تضمنه كتابه وشرحه سنة نبيه هذا هو الحق لا حق غيره فلا تكن من الممترين من الشاكين فالرسول الكريم لا يكون ممتريا ولا شاكا وإنما يبين أن هذا الحق الذي جاء من عند الله لا يصح الارتياب فيه ولا الشك لأنه من لدى الحكيم الخبير فلا تكم من الممتلين كل ذا من اول السورة والحجج بتساق والبراهين تترة والادلة بعضها وراء بعض ها سلمتم الوابدا ادعنتم الواب كل البراهين دي ووضوح وضوح المثل الاخير ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم محلش المشكلة ألا لا يا عبد الأجرام ما يصحش كده بعد كل هذه البراهين والحجج وبعد بيان هذا المثل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم كل ده مبينكش الأمر قالوا لا طيب يبقى بعد البراهين والحجج في أسلوب آخر بقى يقول النهاية إيه آل المباهة إيه المباهة المباهة بإذن إن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى المباهة يدعوهم إلى أن يخرج الرسول الكريم من أبنائي ونسائي ونفسه وهم يخرجون أبناءهم ونساءهم وأنفسهم ويدعو الرسول ويبتهل إلى الله أن تكون لعنة الله على الكاذبين احتنزل اللعنة على طول بعد يكون لعنة الله على الكاذب من الفريقين ومعروف أن رسولنا الكريم أصبقوا الصادقين وأن هؤلاء هم الكاذبون. تعالوا يا أفضل اجرام. ايوة. تعالوا للمباهلة. واخرجوا ابناءكم ونساءكم وانفسكم. قالوا استنم من تشاور. تشاوروا قالوا لا. هو حد اخر مع محمد. ليه? قال احنا عارفين انه هو صادق. واه كذبين. والحرق واضحة وكلها أما الماغر وما بتنميليش الأجنان هنا نحن لنا الرئاسة في قومنا ولنا الوجاهة والصدارة ولنا نجمع من الاموال ما نجمعه ونتمتع بنسائهم بنساء النصارى بما نتمتع وتيجي الوحدة على كرسي الاعتراف تعترف بأنها زنت فيجدها لقم صائمة ويحيط عثيبة ويحب زنية فيزن بها فلهم مميزات ولهم من الصدارة والوجاهة ما لهم فقالوا لا احنا ما نقدرش نعترف لكن ما نقدرش أيضا نراهل لأن اللعنة تنزل فورا علينا إذا مباهلنا محمد في الآية فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين اي رضحة وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعاه الحسن والحسين دول ابنائه ومعاه فاطمة ها؟ تمثل النساء وعلي وراهم والنبي صلى الله عليه وسلم خرج معاهم وقال لهم اذا دعوتي اؤمنوا انا آه تعالوا أفضنا دعالوا أبدا لا نواهل ولا نبتهل واذا دعا عليكم محمد فسيكون الهلاك والدمار والخراب يعني مش حكمه له أي لا يبقى دون ها فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين هؤلاء مفسدون ولا يريدون معرفة الحق ولا الوقوف عند الدليل ولا الإذعان للبرهان من أذول مفسدون وليسوا مصلحين الله عليم بهم وسيجازيهم شر الجزاء إن هذا لهو القصص الحق القصص اللي يأتي من عند الله هو القصص الحق وما يأتي من عند الناس فهو قصص فيه أوهام وفيه خيال ها؟ وكلما على الإنسان في الخيال كلما كانت القصة ايه؟ فيها أذوبة وأعذبوا الحديث اكذبه ها فكل هذا القصص في خيالات وفي اوهام لكن لا يكون القصص حقا الا ما جاء من عند الله ولذلك انت تجد في التوراة قصة يوسف قصة كثير من الانبياء فتجد فيها الخيال وتجد فيها الكذب لا. لأن هذا القصص من عند البشر أنهم حرفوا وبدلوا أما ما في القرآن فهو القصص الحق إن هذا لهو القصص الحق بالتأكيد مؤكدات بإن وإن الله ودمير الفصل هو تعريف الطرفين هذا والقصص ووصف القصص بالحق كل هذه مؤكدات مبينات لأنه لا قصص بالحق إلا ما جاء من عند الله وما من إله إلا الله فسقطت دعواهم وسقطت أكاذيبهم وحججهم وما من إله إلا الله وإن الله هو العزيز الحكيم فانت تولوا فإن الله عليم بالمفسدين نداء أخير نداء لأهل الكتاب بعد هذه الحجج وبعد طلب المباهلة والتولي عنها يا أهل الكتاب قل لهم هذا يا رسول الله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم كلمة نستوي أنتم ونحن فيها ونكون سواء لا تميز أحدنا فيها على الآخر إيه الكلمة دي أن نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا أن نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا اي ممكن نعبد الله ولا نشرك به ايوه ما فيش اي الله مش كفايه ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله لا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله وفي بشر بيتخذ بعضه بعضا اربابا ايوه تتخذ هذا ربا لانك تعطيه حق التشريع وحق التشريع للرب فإذا اعطيت رئيسا او ملكا او حزبا او هيئة او جماعة او مجلسا حق التشريع فقد اتخذته ربا يبقى على كده الشعب المصري متخذ اربابا متخذ مجلس الشعب اربابا والأردن والله اليمن والاتحاد. هم الدولة ومنهجها يبقى اتخذه الناس. ربا من دون الله المجلس الشعبي يعني ما, بي... ما بيخلفش التشريع اوي غير انه المخالفة بس من الالف الى الياء ها المخالفة من الالف الى الياء يا مش مخالفة اوي بس وطبعا من ضمن تشريع مجلس الشعب اللي فلادق ذات النجوم الستة أو ذات النجوم الخمسة بيكون لها حق أن يوجد فيها صالات القمار وأن يوجد فيها حالة الخمر وكل ما يحتاجه السائحون من خل وذن ونحو ذلك. نشرعه مجلس الشعب، فإذا هو قانون تقوم به الجهات التنفيذية، ينفذون ذلك القانون ويحرصون عليه، ثم تأتي المحاكم، فتعاقب كل من خالف ذلك القانون، لعاصبت الدولة كلها بتصير على هذا القانون. ليه كده اللي لأصدره الرب الرب الذي هو مجلس الشعب فاتخذته الدولة ربا لأنه يشرع، واتخذت الحكومة تخذ الشعب الحكومة ربا لأنه يصدر منها قرارات ولوائح توضح القانون واتخذ الرئيس ربا لأنه جمع السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية وكل حاجة في إير، آه، آه، لأن السادات لما خرج يوم الزينة وعن يحشر الناس وضحة كنعلقنا ياشين، آه، القضاء ومش عارف ليه هدعته وليه هدات. السلطة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس القضاء الأعلى ورئيس، فهو الرب الرب الذي أو الذي اتخذوه ربا هكذا هكذا تفعل الشعوب بحكامها ومجالسها ومن يشرعون لها ثم أزعمون أنهم مسلمون لا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 أمه اللي بمسلمين لكن احنا نشهد بأننا مسلمون لأننا لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ولا نسلم أمر التشريع المخلوق مهما كان فالأمر جد خطير والأمر لا بد أن يفهم بدقة ووضوح ومعدين يقول لك إيه يجرى واحدا ما يدخل مجلس الشام واني يجرى لما ينتخبوا في مجلس الشعب واني يجرى هم حيقولوا مش عارف خالفها لمجلس الشعب ايه يا ليه ايه اللي يجرى ازاي ده انت مشترك في المجلس اللي منتخب ربك ازاي انت تقول لي اللي يجرى مجلس بيعبد من دون الله مجلس بيشرع للناس وعلى الرب إلا مشرع يشرع العبادة ويجعل لهم المنهج الذي يسيرون عليه فإذا ما شرع مجلة الشعب كان ربا أخذوه ربا من دون الله فيقول لك إيه لما يشترك إيه لما يشارك يبقى منتخب أو منتخب، فالمنتخب دي جارنتو يعني ارتكب كبيرة، وما يكون منتخب تبعي دي بمصيبة بأكبر، آه؟ فالاشتراك في هذه المجالس المشريعه اشتراك في مجلس اتخذه الناس ربا من دون الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا واتخذوا أربابا من دون الله وعبد بعضهم بعضا فإن تولوا وجعلوا المجالس تشارع وتقمن فإن تولوا وابتعدوا عن شرع الله وجعلوا هذه المجالس تصدر القوانين المنظمة للدولة كل بتولي فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون وأن المتولين ليسوا بمسلمين فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون إذن أيها الإخوة الإسلام لا بد أن يفهم على حقيقته وصورة آل عمران تعيد وتكرر في معنى الإسلام الإسلام الحقيقي للإسلام المدعى وهي تقول إلا الدين عند الله الإسلام وفي الدرس الآتي تقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وبعدين تحدد وتبين معنى الإسلام ليس هو شعائر وعبادات تؤدى في المساجد ثم يمضي الإنسان وقد ألقى الحبل على الغارب كلا إنما الإسلام دابط للحياة كلها فصورة آل عمران تبين أن الإسلام هو إسلام وجه الله إسلام الوجه فيعني إسلام القلب والنفس والبدن والجسر كل شيء في الإنسان يستسلم ويذعن لله رب العالمين هذا الإسلام الإسلام اللي, اللي معناه أن يأمر الله فيطاع وأن ينهى الله فيطاع يجتلب نهيه وعن يمر رسول الله وينهى فيكون الإسراع بالتنفيذ، فقل فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعه وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا فلا احتداء إلا في الإسلام والانقياد والإذعان لله وتبين الصورة إن الإسلام وحب الله هو اتباع النبي محمد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله فلا إسلام إلا بالاتباع لهدي الرسول الكريم والذي يبعي الإسلام دون اتباع فهو كلام يقال لا حقيقة له إن كنتم تحبون الله وإن كنتم تنقادون لأوامره ونواهيه فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنبكم لما الإسلام طاعة الله والرسول اللي حيتولى يبقى كافر لأغير مسلم كافر أنا أيوة بصريح العبارة اللي بتقولها سورة آل عمران قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين الله امتولوا فإن الله لا يحبهم الحب المتولين قال لا وهو أصبح كافر خلاص ما دام تولى يبقى كافر بما تبينه سورة آل عمران. اللي يتولى عن طاعة الله ورسوله يبقى كافر والله لا يحب الكافرين هذه ما تراه هذه الصورة وتؤيدها الصور الاخرى فكيف بنا نزعم ان الاسلام بعض الشعائر التي تؤدى وهنا الحواريين لما يسألهم الانصار يلاقى الحواريون نحن انصار الله امنا بالله واشهد بانا مسلما إيه الإسلام بتعطي أحوالينا ألا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين هذا الإسلام إمام بله واتباع للرسول وطلب للشهادة هكذا يكون الإسلام الذي فهمه الناس بعض ركعات وصيام بعض أيام وفيه في نفس الربع يقول لهم يقول لأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن نعبد إلا الله ولا نشرك به شيء كفاية قال مش كفاية مش عايز عبادة الله وعدم الإشراك هذا المطلوب قال لا. مش ده المطلوب بس في ايه بعد عبادة الله وعدم الإشراك الوا لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون وإذا كبر ابن عمر لما دخل على رسته راح خذ حتى السجادة من السجاد الفخمة دي الت راح شيء أهل اللي معاه وراح رات الفرس وهي من يهدم ايه ايه ايه ايه سجاجين ضخمة وفخمة تجد تشؤك ورح جاه هو ولا المغيره وراح اقعد على سبيل اموت وفه اموت وفه ايه ايه ده تقعد على عشر والله كنت اسمع كنت اسمع ان بعضكم يعبدوا بعضا ما كنتش مصدق حتى ان بعضكم يتخذ بعض الاربابا من دون الله ايه عايز ايه عايز فتف اعايز فلوس عايز اكل كنت صنع للديك وعايز حياة تفهم مين الله ابتعثنا لنخرج العبادة من عبادة العبادة الى عبادة الله ومن ضيق الدنيا الى ساعة الاخرة ومن جور الاديان الى عدل الاسلام دخص الدين كله وجندي صغير يمكن ما حصلش قوم باشا ولا صغير جندي شروط ما خدش رتبه يمكن جديدة جندي عارف الدين ده اوله واخره لو جبت القياده من القيادات الاسلاميه ما اعرفش اكثر من كده ويرخص الله بتاع سنه احنا جينا وخرجنا من بلادنا على شان نخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله من عبادة العباد العباد لهم عبادة بيعبد بعضهم بعض احنا لا بنخرج من العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن ضيق الدنيا الى ساعة الاخرة ومن جور الاديان الى عدل الاسلام يبقى في عبادة عبادة العباد بيعبد بعضهم بعض بيعبدوا غسطهم بيعبدوا يزديرد بيعبدوا ملوكهم وقودهم عجل العبادة الشعوب العربية والاسلامية يعبدون حكامها ازاي؟ الله من عبادة العباد الى عبادة الله ومن جو الدنيا الى ساعة الاخرة ومن, الأدي ومن جور الأديان الى عدل الاسلام. فاتخاذ الناس بعضهم بعضا اربار من دون الله امر معروف في القديم والحديث. وهم اذ يعطون حق التشريع. لهيئة او جماعة او حزب او مجلس فانما اتخذوه ربا من دون الله لان حق التشريع انما يكون لله عز وجل فاذا ما اخذوا اخص خصائص الله واعطوها لهذا المجلس فقد اتخذوه ربا وعبدوه وكأنهم قالوا لا اله الا مجلس الشعر الذي نعبده والذي نقدسه والذي نأخذ الأحكام من عنده فإن تولوا واصروا على اتخاذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله فليستوا بمسلمين ويزيق أنفقونوا اشهدوا بأننا مسلمون لأننا لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله وكذا تبين سورة آن عمران معنى الإسلام وأنه خلاف ما يفهمه الناس وليس ما يعتقده الناس ويؤمنون به لإسلام وإسلام الوجه لله وهو الاستسلام والانقياد لله رب العالمين فهل نحن مسلمون سيئات أعمالنا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 فأقول رب العزة تبارك وتعالى يا أهل الكتاب لن تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون أيها الإخوة الأجلاء تكميل حش للحديث عن اهل الكتاب وللحديث مع اهل الكتاب في سورة اهل عمران في النصف الاول منها وكما قلنا سابقا ان هذه السورة دفاع عن الاسلام في نصفها الاول ب. الحجة والبرهان وفي نصفها الثاني بالسيف والسنان في النصف الأول تجادل بالحجة وتدافع بالبرهان وتسوق كلام أهل الكتاب فتفنده وترد عليه وتضحب حجة وتبطل شبهة وتزيل ما علقا بالنفوس أو تصرب إلى العقول وهي تدافع دفاعا قويا عن الوحدانية عن الوحدانية الله التي تحاول المصرانية أن تمسها وأن تجعل لله ولدا وندا وشريكا تدافع سورة آل عمران بكل قوتها عن أمر التوحيد وتبين في أولها الله لا إله إلا هو الحي القيوم ثم تبين شهادة الله جل وعلا وكفى به شهيدا شهد الله أنه لا إله إلا والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم كذلك تبين ما هو الإسلام هل الإسلام ما فهمه الناس من التعلق بالقشور وترك اللباب هل الإسلام هي مظاهر جوفاء وهي أمور غير مكلفة ترد آل عمران بقوة وشدة أن الإسلام ليس كذلك إنما الإسلام أحمال فقار وتكاليف شداد وأعمال متواصلة وحركة دائبة ملخصها إسلام الوجه لله إسلام الوجه والقلب والبدن والجوارح والروح والجسم إسلام كل شيء في الإنسان لله فيكون الإنسان طائعا مستسلما راضيا مذعنا لكل ما جاء من عند الله فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع وأنه لا هدى ولا اهتداء إلا في الإسلام فإن أسلموا فقد اهتدى وإن لم يسلم فلا هداية مطلقا إن الإسلام هو الهدى هو الاهتداء هو أن تسير على المنهج المرسوم والطريق المحتوم الذي جاء من عند الله ليس الإسلام خطباً مدبجة ولا أحاديث منمقة إن لم الإسلام اتباع لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومذلك تكون مسلماً حينما يعيش النبي محمد يعيش في حياتك يعيش معك في بيتك يعيش معك في صوتك ووظيفتك يعيش معك هدي رسول الله في كل ميادين الحياة فإذا أنت المسلم المدعن المنقاد المستسلم لله رب العالمين هذا هو الإسلام كما تحدده سورة آل عمران والناس تائهون والناس ذاهبون وآتون غير فاهمين للإسلام ولا مدركين له كأنه لعب يلعبون فيه <تصفيق> أنه لا بد من تحديد الأمور تحديدا قويا لا خفّ لا خفاء فيه ولا لبس. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذا هو الإسلام، هذا هو حب الله، هو الاتباع المطلق لسنة النبي محمد. في الأقوال والأفعال والأخلاق والآداء وإذا أنت إنسان يعيش النبي في حياتك كلها حيث تتبع سنته وتهتدي بهديه وتتأسى به في الكبير والصغير والقليل والكثير هي الطاعة لله ورسول وإلا فهو الكفر الصراح إن الذي لا يتبع ولا يطير ماذا بقي له في الدين وكيف يقال إنه مسلم قل أطيع الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين لا يحب المتولين لا مشكلة المتولد أصبح كافر فإن الله لا يحب الكافرين خطيرة خطيرة والناس في غفلة خطيرة والناس في كيل والناس غافلون عن ذلك قل الله والرسول فإن, فإن تتولوا عن طاعة الله والرسول فإن الله لا يحب المتولين ألا ما سمهمش بأ المتولين سماهم الكافرين هيتولى عن طاعة الله ورسوله الكافر كافر من وجوه العباره وصراحه القول وهكذا تنبي سورة ال عمران وهي تبين عقيده التوحيد وتبين الاسلام الصحيح وقال كلام الكتاب آياتهم تعالوا هي كلمة واحدة نستوي نحن وأنتم فيها ونكون متساويت هذه الكلمة أن نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أرضابا من دون الله فإن تولوا إن تتولوا عن هذه الحقيقة فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون واشهدوا بأنكم لستم مسلمين مجمع في تولي من ألا إسلام اشهدوا بأننا مسلمون لأننا نعبد الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله واشهدوا بأنكم غير مسلمين لأنكم توليتم عن هذا الأمر عن هذا الأمر أن نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا بس كفاية الله، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله محدش يتخذ التاني رب ولا يتخذه معبودا كيف يتخذ الانسان انسانا ربا لانه يعطيه حق التشريع يعطي الرئيس يعطي الوزير يعطي المجلس يعطي خربا يعطي جماعة يعطي هيئة حق التشريع يقول انا بديك التشريع اللي حتسير عليه انت رب ماذا انت اللي حدينا التشريع انت رب فمجلس الشعب اتخذه المصريون ربا وإلها من دون الله لماذا لأنه يشرع له وأصبح أصبح هو الجهة المشرع وهو الذي يأخذ حق ربنا عز وجل ربنا عز وجل حقه أن يعبد حقه أن يشرع فأعطينا حق التشريع لمجلس الشعب يقول إن الفنادق ذات النجوم الخمسة لها أن تفتح صالات قمار وحانات للشرب والناس يأتون إليها تستورد الخمر لها أصبحت ذي شريعة وقانون ونظام تسير عليه الدول تحميه الجهات التنفيذية وتقوم الشرطة بحماية هذه الخمارات وهذه الصالة للقمار ويقول الجيش إذا ما عجزت الشرطة بالدفاع عن هذه القوانين أليست قوانين صادرة للنجلس الشعب؟ بلا أليست هي التشريعات التي تسير عليها الدولة؟ بلا فالتحميها الشرطة وليقومها الجيش وليقوم بصيانتها الجهات التنفيذية أو ده أهدي الربوبي هذا اتخاذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله أو. والناس في غفلة وهم يصليون ويصومون ويحجون ويعتمرون ويظنون أنهم بذلك أصبحوا مسلمين وما هم بمسلمين لأنهم شهدوا وشهد الوجود عليهم لأنهم ليسوا بمسلمين لأنهم تولوا عن هذا الأمر واتخذ بعضهم بعض أربابا من دل فإن تولوا فقولوا اشهدوا لأننا مسلمون والناس في غفلة والناس في ضياء والناس في كيل وهم عن الحق معرضون ثم هذا هذا النباء لأهل الكتاب إن أول الكتاب زعموا أن إبراهيم يهودي أو نصراني حيث قال اليهود إبراهيم يهودي وقالت النصارى إبراهيم نصراني وقد اجتمع أحبار اليهود ووفد نجران النصراني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث ادعى كل من الفريقين أن إبراهيم معه فقال أحبار اليهود إبراهيم يهودي وقال ووفد نجران من إبراهيم نصراني فنزلت الآية يا أهلا الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون إن إبراهيم قد نزلت التوراة بعده وإن إبراهيم قد نزل الانجيل بعده فكيف يقال إنه يهودي أو نصراني بينزل الاول والرسول ينزل وبعدين بيتبعوه الناس فلو كان إبراهيم يهوديا لتنزلت التوراة قبله وهو اتبعها اليهودي ولو كان إبراهيم نصرانيا لنزل الانجيل قبله ثم تلاه إبراهيم فكان نصرانيا لكن التوراة والانجيل نزل بعده تحجد امر حاجة يعني عقلية واضحة. بتحج في ابراهيم ومتدع انه هو نصراني. وما انزلت التوراة والانجيل الا من بعد. فكيف ينزلاني بعده ثم يكون يهوديا او نصرانيا. ها? اللي يقول الكلام بهم امجانين. بهم امجانين. افلا تعقلون. افلا تعقلون الامر. ام انكم إلى برك الجنون فزعمتم أن إبراهيم يهودي أو نصراني أفلا تعقلون الحق أفلا تعقلون الواقع أفلا تعرفون أنه لا يكون يهوديا ولا نصرانيا إلا إذا انزلت التوراة والإنجيل من بعده إلا إذا انزلت التوراة والإنجيل قبله عند ذلك يكون ممكن أن يكون يهوديا أو نصرانيا لكن انزلت التوراة والإنجيل بعده فكيف يكون كذلك؟ أفلا تعقلون سمنا أنتم يا أهل الكتاب بتحجوا في عيسى وقلنا أن عيسى آآ موضوع آآ موجود قدامكم وبدأت تتكلموا فيه ومتحجوا ايضا في الحلال والحرام وقلنا ان الحاجات دي قدامكم ومتحجوا فيها لكن يتحجوا في إبراهيم ازاي ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم طيب الامور اللي هي محروضة قدامكم ها بتحجوا في الصحيح بالباطل وكلام لكن اهو يعني من النحلة الواقعية امور معروضة قدامكم لكن امور اللي هي ما ملكش فيها علم خالص ولا تعرفون عنها شيء، فكيف تحاجون فيها ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم وابراهيم ليس لكم به علم وما كنتم تعيشون في أيام والله يعلم وأنتم لا تعلمون وعلم الله شامل محيط وعلم الله فوق كل علم ونحق أن الله قد أحاط بكل شيء علما وأحصى وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا فعلم الله شامل يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها والله يعلم وأنتم لا تعلمون ثم أوضح الأمر أو زاد الأمر ودوحا ما كان إبراهيم يهوديا ولا مصرانيا ما كان إبراهيم يهوديا ولا مصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين شوفوا يقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا اصفانيا وما كان من المشركين دفع عنه كل ده ولكن كان حنيفا المسلم حنيفا يعني مائلا إلى الحق تاركا الباطل ادي الحنيف والحنفاء هم الذين يتركون الباطل ويديلون إلى الحق ويستمسكون به نفى عنه أن يكون يهوديا، ونفى عنه أن يكون عسرايا، ونفى عنه أن يكون من المشركين، وأثبت ولكن كان حليفا مسلما. هذا على إبراهيم عليه السلام. ونأخذ من, من هذا إنما دام مسلم لا يكون مشرك. وأنه ما دام آه أنه يهودي أو نصراني <تصفيق> أن المسلم لا يكون مشركا ولا يكون يهوديا ولا يكون نصرانيا طب ما كفى لأنه مفى عن اليهوديا والنصراني ألا لا ده عايز يثبت أن اليهودي والنصراني بيبقى إيه؟ مشرك برأة مشرك لأنه يتخذ مع الله ولدا ابنا آآ أن يثبت أولا أن إبراهيم ما دام مسلما لا يكون مشركا وهكذا كل مسلم ويثبت ثانيا أن اليهود والنصراني يكون فيه الشرك لأنه يجعل مع الله ولن. يا ربك طيب مدى المسلم وإحنا دلنا الإسلام المسلمين أفي دلنا ابن إبراهيم صلة وصلة وثيقة هل أيوة ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس هو سماكم المسلمين لم يسميه اسم آخر سماكم المسلمين لا العرب ولا العجم ولا أي شيء آخر إنما هو سماكم المسلمين فلا بد أن نستمسك بهذا الوصف وأن ندافع عنه وان لق عصب لهم وان نهرب منهم او نستحي كثير من الناس يستحيون ان هم يقولوا ان احنا مسلمين نقول لك ان احنا مسلمين وتخلفين ازاي ان احنا مسلمين اصبح العار أن يقال له انه مسلم ويتنصل من هذا يبقى الشيوعيين يرفعون رايته الشيوعية والاشتراكيين يرفعون راية الاشتراكية واليهود والنصارى وكذلك سائر الملل والنحل لكن كثير من المسلمين يفرون من هذا الوصف ولا يحبون ان يرفعوا لافتة الاسلام وهذا هو الضياع لا بد ان تفتخر انك المسلم انك الذي تتمسك بدين الاسلام تفتخر بهذا ويكون لك شخصيتك ويكون لك مميزاتك وأن لا في المجتمعات التي تعيش فيها لا سيما مجتمعات الغرب أن لا تمنع وأن لا تذوب أن لا تذهب شخصيتك بل لا بد أن تكون أنت المسلم ذو الشخصية المتفردة المتميزة التي لا تطغى عليك شخصية الغرب ولا مدنيتهم هو سماكم المسلمين لا تتعصبوا للإسلام لا تتعصبوا للمصرية ولا لفلسطينية ولا لسائر القوميات ها؟ في الأشياء نظامكم في حياتكم قائمة على القوميات ويا خمس فلسطينيين وخمسة يمنيين وخمسة من المقاوميات عايز زي مجلس الإدارة في مسجد الفوق ها ماشى على ده نقول لهم يعني كيف تعودون للجاهرية كيف تعودون للعصبية يقول على صح الأسس للمسجد ها عصد الله اللي أسسوا المسكد الحي خمسة يمنيين وخمسة فلسطينيين وخمسة للأجانب وقومات التنة للأجانب بقى بهذا عصموا الطريق المعوج لأنفسهم ها؟ ودعوا إلى العصبي ليس منا من دعا إلى عصبيه وليس منا من مات على عصبية وليس منا من قاتل على عصبية كما بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد أن نترك العصبيات وأن يجمعنا الإسلام نعصب له ونزود عن حياضه وندافع عن مبادئه وأن يكون لنا شرف الانتساب إليه نرفع راية ولا يستحي أن نكون من المسلمين جلة أبيكم إبراهيم هو سماكم من المسلمين من قابل وفي هذا. ولابد من خلال ولا لابد أن نحن يكون عننا نشر الإسلام والدفاع عنه ولذلك إحنا في في الأذكار الصباح بنقول ايه بنقول وعلى من التي إبراهيم حنيفا مسلمة ولا ما كان من المشكلة. مشكلة على فترة العلاية بتفك ال نعرف إنك تقولش حاجة تقولش حاجة يوم صار وعلى فطرة الإسلام على دين الإخلاص وعلى ملة أبيل كل, كل المضوع أكل كده <تصفيق> ثم يؤكل المحش أصبحنا على فطرة الإسلام وإيه وكلمة الإخلاص تعيز تاكل العمرهدي فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ها؟ وعلى دين نبينا محمد صلصيا وعلى ملة إبراهيم حنيفة طيب كويس يبقى بنذكر في الأذكار أنحنا على ملة أبينا إبراهيم ملة أبينا إبراهيم نابد نشوفه تشوف إيه قال دا نشوف أكثر من كده إزاي قال القرآن يقول للنبي ثم أوحينا إليك أن اتفع ملة إبراهيم حديثا وما كان الشكير. يقل النبي محمد اتبع ملة إبراهيم. اتبع. يعني ايه؟ يعني اقتد بإبراهيم. اتبع. تأثى بإبراهيم. كيف يقل النبي محمد هذا؟ ما الذي فعله إبراهيم حتى يقال لنبينا صلى الله عليه وسلم اتبع ملة إبراهيم. <تصفيق> الرأي في صورة منتحلة، ها؟ في آياتها الأولى، الآيات الأولى فيها قد كانت لكم أصوات حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم: إن براءء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ده الموضوع مهم جدا. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، فعلينا أن نتأسى بإبراهيم عليه السلام، فهو أسوة حسنة. حسن في ابراهيم قال والذين معه. الله كيف يتأثر بهم? وكيف يقال لنبينا محمد اتبع ملة ابراهيم. الآشوف ماذا قال ابراهيم? وقال الذين معه. اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومن ما تعبدون من دون الله. هذه المفاصلة. المفاصلة، التمايز، البراء، الحاجة الواضحة لا بد أن نفصل أو في الدين، نفصلهم ونتميز عنهم وما فيش اختلاف بيننا وبينهم. إنا أرأؤم منكم ومن ما تعبدون من دون الله؟ نتبرأ منكم ومن عبادتكم؟ ومن المجالس التي جعلتم لها حق التشريع نتبرأ منكم من دستوركم من ملهجكم من قوانينكم من اشتراكياتكم من بعثياتكم من ناصريتكم من هذه الاتجاهات وهذه النحل والمناهج المختلفة إن براؤا منكم اد التمايز و المفاصلة أمر ضروري لكي يعيش المسلم بدينه وهو يفاصل الكفر ويتميز عن هذه المناهج المختلفة والناس أيضا في غفلة عن هذا الأمر ما احنا نخلط ذكنا في دقيقنا ونخلط في اليمن المؤتمر الشعبي على الاشتراكيين على التجمع تجمع الإصلاح على الأحزاب اللي هي ناریح و